ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 118. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسر قولكم اوجهوا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير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 118. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن 110. إنه بكل شيء بصير 111. هذا الذي هو جن 117. لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 118. هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور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 معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين